ربنا وسيدنا ومولانا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتعصى فتغفر وتجيم المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفع الذنب العظيم وتقبل التوبة وتقبل التوبة ولا يجزي لآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل يا من لا تواري منه سماء سماء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 ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الغاصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر إلهنا وسيدنا ومولانا يا غاية رغبتنا يا منتهى قصدنا يا أمان الخائثين يا غياث المكروبين يا من عند قلوب الممكسرين يا الله اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم اغفر في ليلتنا هذه اجمعين وهب المثيين منا للمحسنين تقبل توباتنا واغفل حوباتنا وأجب دعواتنا واسل السخاء وقلوبنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز عن تفريطنا وتقصيرنا وخطأنا وذللنا اللهم إنا نسأل من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعود بك من شر ما استعادك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم أعطنا ولا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآفرنا ولا تؤثر علينا إلهنا إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم علمنا ما ينفعنا وأولادنا اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وبر أبنائنا بنا اللهم أطلح شبابنا وعف نساءنا وطهر قلوبنا واثللت خائم أسئدتنا اللهم يا قوي يا طهار يا منتقم يا جبار عليك بالضغاة الضالين ومن أعانهم على حرب الاثم والمسيئين اللهم اطي اللهم اكفناهم بما شئت وانت السميع العليم اللهم من اراد امنا وبلادنا وعقيدتنا والمسلمين بسوء اللهم فاشغل في نفسي واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا اللهم امن الأمن والامان على غرو على رضوعي لابي اللهم أدعي الأمن والأمان على ربوع بلاد الحرمين وعلى سائر بلاد الإسلام والمتين اللهم أصلح ولي أمرنا ووفقه لهداك واجعل عمله في بضاك واجعل وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا اللهم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا راحم عبرات المستضعفين يا من عند قلوب المنكسرين نشكو إليك حال إخواننا المستضعفين في بلاد شتى اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وا <تصفيق> <تصفيق> اللهم اغفر لموتاهم وعاف جرحاهم اللهم اشت جرحاهم وعاف مبتلاهم وفك أسراهم اللهم واحق بماءهم وول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا فارج الهموم يا كاشف long <laughs> long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 ومنهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات وسائر المسلمين والمسلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من القاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نعوذ برضاك من فقطك وبعفوك من عقوبتك وبكميك لا نحصي ثماء عليك أنت كما أثنيت على نفسك